بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم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 السبيل إيثقفواكم يكون لكم أعداء ويبيسقو ويبيسقو إليكم أيديهم وألسنته بالسوء وودو لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير I'm <their> not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 وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ك المؤمنات يبايعنك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايع لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غَضِبَ الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور